111. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى 112. وهل أتاك حديث موسى 113. إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني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 وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا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 وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي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 129. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى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 هَتَكُم بِعَذَابٍ وَقَد خَابَ مَن افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُ بَيْنَهُمْ وَأَثَرٌ نَجْوَى أَدُّ إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ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 114. وإنك أنت الأعلى 115. ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفرح الساحر حيث أتا فألقي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 وَأَطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّقْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنُؤْمَ على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا بنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السح، واظهه خير وأبقاه، إنه من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 وَمَن يَحِلّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا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 ثم أيح لعليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من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 قال بصرت بما لم يبصرو به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت نفسي. هُنَاذَ فَاذْهَب فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مَسَاءَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وانظر الى الهالك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقه ثم لننسفه في اليم من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 وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِلَّةَ الذِّكْرِ مَنْ أَحْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا قَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي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 قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عنها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 بصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى